thinking ولما تدخل عليه وتصلي وتسلم يا حبيب سلم تلوار الرئاض لك يا حبيب سلم وعليه محال الشرقك يا روحي محال محال الشرقك يا روحي. الجمال والطيب وانت الحبيب اللي حسنه يا سلام فتشوني اه خذوا فؤادي وقلبها يا روحي كبتريد فان وجدتم اه به علي زيدوا البعاد زيدوا أو قربوا الوصل أو قربوا أو قربوا الوصل أو قربوا الوصل سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله